وهل تعرف الخطيبين بعضهما على بعض يسمح بخروجهما في نزهة أو رحلة دون أن يكون معهما أحد إن الأمم الحديثة التي تشبعت بحضارة الغرب وتمتعت بالحرية على نطاق واسع تجاوزت به حد المعقول والمشروع أطلقت العنان الشبان والشابات لدراسة الأخلاق والتمهيد للزواج ونظرا لأن عادة الاختلاط لتعرف الزوجين قد زحفت بطقوسها إلى البلاد الإسلامية واجتهد الكثيرون في ترويجها أحب أن أنبه المفتونين بهذه الفكرة إلى اخطارها ضام من صوتي إلى صوت الواقع الملموس والحوادث المؤلمة التي يخجل منها كل غيور على شرفه وكرامته أولا هذا التقليد بدعة سيئة ولعلها مما تنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله كما رواه البخاري ومسلم لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ونهى عنه بقوله فيما رواه أبو داود من تشبه بقوم فهو منهم وثانيا هذا التقليد فيه النظر بين أجنبيين ما يزالان أجنبيين حتى يتم عقد الزواج ومع النظر قد يكون لمس وقد يكون ما هو أكبر من ذلك فهل غاب عن هؤلاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امراه لا تحل له على أن هذه المصاحبة لا يؤمن معها على الفتاه بالذات وهما في سن الشباب وكلنا يعرف خطورته وبخاصة إذا غاب وازع الدين والحديث يقول والذي نفسي بيده ما خلى رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما وثالثا أن المعاملة التي تظهر من كل منهما نحو الآخر كلها أو أكثرها تصنع ونفاق وبخاصة في هذه الفترة وتحت سيطرة الشعور بأنهما سيكونان زوجين ورابعا أن هذه الصحبة تتطلب عبئا ماليا قد يكون كبيرا يحاول الفتى أن يظهر أمام الفتاة أنه فتى أحلامها بثراء واسع وأدب جم وكثيرا اضطر أمثال هذا المخدوع إلى استدانة ما يعجز عن سداده وخامسا في هذا التقليل تشويه لسمعة الخطيبين إن أسفرت التجربة عن فشل وعدول عن الزواج فالناس لا بد متحدثون ومعلقون على هذه التمثيلية التي أسدل ستارها على مأساة الخيبة والفشل وهو من أخطر الأشباح التي تخيف من تحدثه نفسه بالتقدم لخطبتها بعدما قرأ بوضوح نهاية التجربة ومن هنا أؤكد أن التقليد لا يوافق عليه الإسلام وما شرعه من أجل التعرف بين الخطيبين هو المعقول النظيف من الأخطاء والله أعلم وما رأي الدين في الخاطبة التي تقوم بمهمة تعريف كل من الطرفين بأحوال الآخر لا بأس بقيام أي وسيط بهذه المهمة سواء من الرجال أو النساء والنساء أحرى بالقيام بها وبخاصة في تعرف أحوال الفتاة وجاءت مرويات في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من سودة أو غيرها والحذر كل الحذر من اسناد مهمة الوساطه إلى امرأة محترفة أو مغرضه قد تشوه الحقائق وتخدع الطرفين ونوصي في الخطبة أن تتوخى الحقيقة فيما ينقل عن الفتى والفتاة أو فيما يقوله كل منهما عن نفسه روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعه يخطبني له فقلت إن في خلالا ثلاثا أخافهن على الرسول أنا امرأة شديدة الغيرة وأنا امرأة مصبية يعني عندي صبيان وأنا امرأة ليس لي هنا أحد من أوليائي حتى يزوجني وقد اشتم عمر رضي الله عنه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أيضا ليخطبها له اشتم أنها ترد رسول الله بكلامها هذا فغضب عمر ولكنها أرادت أن تعرفه حقيقة أمرها ليكون على بينة منها وحدث مثل ذلك عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمه أبي طالب وهي أم هانئ فبينت له أن حقه عليها عظيم ولكن عندها أيتام لهم حق وتخشى أن تقصر في حقهم للوفاء بحق الرسول فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد وأرعاه على بعل في ذات يده والله أعلم